من أعطاك خاتم حبيبي بدأت زينب تفيق تتعافى شيئا فشيئا وهند بنت عتبة ترعاها وتعتني بها فهم ابنتا عم رغم كل الذي بينهما لكن هند امرأة مفجوعة بأغلى قرابتها وما زالت تفتقدهم لذا فعندما يزداد وجع زينب تمرضها وتقول هذا بسبب أبيك شعر صلى الله عليه وسلم بشيء تجاه تأخر ابنته وأتاه الوحي فناد ابنه زيدا قائلا ألا تنطلق فتجيء بزينب فقال زيد بلا يا رسول الله عندها لمح صلى الله عليه وسلم له أن يتصرف بذكاء قال صلى الله عليه وسلم فخذ خاتمي فأعطها إياه ودعا أحد الأنصار وطلب منه مرافقة زيد نحو واد يقال له يأجج وقال لهما كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها فانطلق وكان انطلاقهما بعد بدر بشهر سار زيد متخفيا حتى وصل ذلك الوادي فوجد فيه راعي غنم لا يعرفه فلا طفه وسأله لمن ترعى فقال الراعي لأبي العاص بن الربيع عندها شعر زيد بارتياح فسأله لمن هذه الغنم فقال لزينب بنت محمد زاد ارتياح زيد فظل يتمشى مع الراعي ويبادله أطراف الحديث حتى اطمأن له ثم التفت إليه بلطف وقال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه زينب ولا تذكره لأحد لم يتردد الراعي قائلا نعم عندها مد الخاتم ووضعه في يد الراعي ولما اقترب المساء انطلق الراعي بغنماته كعادته وأدخلها في بيت أبي العاص وبقي زيد والأنصاري في الوادي ولما أظلم الليل توجه الراعي نحو بيت أبي سفيان وطلب مقابلة زينب لم يشك أحد من أهل البيت بهذا الراعي فالغنم لزينب ومن الطبيعي أن يقابلها ليحدثها عن أجرته أو عن غنمها لذا لم يرتابوا دخل الراعي وتلفت ولما اطمأن ندنا منها ومد لها خاتما مرصعا بذكريات أحب الناس أذهلتها المفاجأة اجتاحها الفرح وهي تقلب الخاتم ثم قالت من أعطاك هذا قال رجل قالت فأين تركته قال بمكان كذا وكذا ثم ودعها لم تنم زينب تلك الليلة ظلت مستيقظة تنتظر رقود أهل البيت ولما غفوا وغفت مكة تحاملت على جراحها ونزيفها وانسلت بهدوء تتهادى تتهزع في مشيتها تمشي حينا وتهرول حينا قطعت أميالا على قدميها تتقطع أنفاسها ويتصبب عرقها تتلفت وهي تحمل صغيرتها لا تدري ما الذي قد يفاجئها في هذه الليلة المخيفة خلال هذا الطريق المؤدي إلى الوادي الموحش